بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رقم منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 اصلوها ف ا ص ب ر و ا أ و لا تصبروا سواء عليكم إ ن م ا تجزون ما كنتم تعملون إ ن المتقين في جنات و ن ع ي ذاكرين بما آ ت ا ه م ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور م ص ف و ف ة وزودناهم بحور ا س م و ا ل ذ ي ن ن آ م و الله و ا ت ب م ا ل ح س ن ا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء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 فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إ ن ا كنا من قبل ندعو إ ن ه هو البر الرحيم فذكر فما أ ن ت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون: "شائعون؟" ت, ت ر ب ص, ص به، ريب المن و ن قل: "تربصوا"، فإن معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ ام يقولون تقولا ّ بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثلي ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض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 「そして私たちは私たちのことは私たちのことは私たちのことは私たちのことは私たちのことは私たちのことは私たちのことは私たちのことです。 أكثرهم م لا ل ي ع واصبر ن و لحكم ربك ف إ ن ك ب أ ع ي ن ن ا وسبح ب ق م د ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه و إ ذ باره